قال هل عتيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا و فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ قَالُوا تَمَلِكَ قَالُوا أَنْ 119. يكون له الملك علينا ونحن أحب بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسقة في العلم والجسم والله يؤمن ملكه من يشاء، والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أي أسيكم تأوت فيه سكينة من ربكم، أي أسيكم. 119. وإن تابوت فيه سكينة من ربكم تَرَكَ مما ترك آل موسى وآل آرون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين